إذا أبرق البصر وخفف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينفّأ الإنسان وقدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره بل الإنسان, بل الإنسان بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره ولو ألقى مع تحرك به رسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظر إلى ربها يا ربها ناظرة ووجوهه يومئذ باصرة تظن وأين يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من را. ظننا أنه الفراق، وظننا أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك، إلى. فلا صدق ولا صلا فلا صدق ولا صلا ولكن ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك, أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنس أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ذكر والأنسا أليس ذلك بقادر سبحانك ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر بقادر بقادر على